وهذا يقول هل نستطيع أن نقول اختبار الأشخاص في هذا العصر لا بد منه كما كان في عهد الإمام أحمد نعم إذا قامت الفتنه ووجد الموجب نعم فامتحن بعلماء السنة امتحنوا أهل الموصل بالمعافة بن عمران وأهل المرو بعبد الله بن المبارك وأهل البصرة بحماد بن سلمة وهكذا هذا يقرره علماء السنة فإذا قام الموجب نعم نمتحن الإنسان حتى نعرفه كما لو جاءنا الكتاب فإننا نختبره كاب سلبي ولا غير سلبي فإن كان في التفسير ذهبنا إلى آيات الصفات وإن كان في الأحاديث ذهبنا أيضا إلى آيات الصفات ما يتعلق بالإيمان ما يتعلق بخلق القرآن ونحو ذلك حتى نرى هذه الشوع هل هي على سبيل آل السنة وطريقتهم أم على سبيل آل البدعة وطريقتهم؟